أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً ۚ أَمْ حَسِبَ سَائِرُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَلِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وهم لا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 فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وَعْدَ الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا غنى وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا